Boek 2 15 15 Fruit en levensmiddelen Ik heb een aardbei معي حبه فراوله معي حبه فراوله كيوي <تصفيق> ان معي حبه كيوي وشمامه معي حبة كيوي وشمامة. <تصفيق> معي برتقالة وحبة فروت معي برتقالة وحبة جريب فروت اك هب ان ابل ان ان مانغو معي تفاحة وحبة مانجو. معي تفاحة وحبة مانجو. اك هب ان بانان ان اناناس معي موزة وحبة اناناس معي موزة ik maak een ik maak een fruitsalade. Anna, ik salatata een Anna, ik maak ik eet toast Anna, ik maak een Anna, ik ik eet toast met boter. أنا اكل قطعة توست مع زبدة. أنا, أأكل قطعة مع زبدة. <تصفيق> أنا أكل قطعة توست مع زبدة. أنا قطعة توست مع زبدة ومربى. توست مع ومربى. انا اكل سندويتش انا اكل ساندويتش ik eet een أنا أكل halvarine بالمارجارين إك اكل ساندويتش بالمارغرين انا انا اكل ساندويتش بالمرجرين والطماطم نحتاج الى خبز وارز نحتاج الى خبز وارز نحتاج الى سمك وستيك نحتاج الى سمك وستيك we hebben pizza en spaghetti nodig. Naptaju ila pizza wa makarona spaghetti. Naptaj ila pizza wa makarona spaghetti. Wat hebben we nog nodig? Mada naptaj ziyada an dalik. Mada we hebben wortelen en tomaten nodig voor de soep. Nodig we jezer wortelen en tomaten nodig voor de soep. Nodig we Waar de supermarkt? Nodig supermarket. hebben u Gaat u alstublieft naar www.bok2.de Voor het boek en de tekst.